أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا أهل مسكن أنت وزوجك الجنة فكنا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما موري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا, إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخاردين وقاسمهما إني لكما لمن نصيحين فدلاهما بغرور فَرَمَا مَاذَا قَشَّجَرَتْ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ لَا يَنْظُرَانِ إِلَّا الْجَنَّتَيْنِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تلكم والشجرة وأقول لكما ما إن الشيطان لكما ما دوم وأقول لك الشيطان لك ما صلى ربنا ما لنا خصنا وان لم توف لنا وان لم توف لنا وترحمنا لنكونا من الخاسرين قال اهبطوا بطوباكم نضال ند ولكم في الارض مستقر ومتى قال فيها تحيرون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا نباسا, نباسا يواري سواتكم وريشا ونباس التقوابا Let